שבי <شبي> انضاحا غنهار لو شمي طا حدو الجبار شف يانضاحا غنهار لو شمي طا لله لا الله لا يا حسين قو يا وابني يا حسين مليان اهاتي وقت يا اخو يا حيث حالي انهدت شانون بغلو غيلتيه ليش انتقابلت خسرت ودامك يا ابو ودام عيسى سيفك فاقيم سا وفي و اثر لا نجد له ساري جد لي يا بيت سايدل بشا جيت ارسنيك ذكر الخطا جد لي يا بيت سايدل بشا ليش نجو ميت sen ya ya kho ya buloma jaw ibn ya husayn айша ни хаттул зоха есра у пыле ни хаттул зоха شاع اهل البيت زي سعيد الصاق يا حسين يا نيش بدك ويل قلوب مليان مااتت وقيت يا خويا حيد هذينيت شانون بيغلو غير سهر ليش انتقر ليتخذر دمعك قبر دمعي سجد صابك يمصى بيؤثرك لو نزلت باري غضب جيت أردني اشتاك على الخضب اللي يا بيت سايد البشر لي عشي النجوم ويت يا أخويا ظلمي تجاوبني يا حسين أخويا تجاوبني يا الله يتقبل أعمالكم شفيا الطاق لا شمي بارك الله بي شفيا طاق <تصفيق> الشراقي وما بين روحي بطار في انك باني الخير راحل حنين لو يا في القال شايف يا خو يا بان واضح ويحي لك كل حيل اليد وديت لك ما خلني الله ويضى ما خير بعدي اثيل ما خني يالله منك انت حاضرتي لقا اجت حسرتي ويا بطاو فاء Gugi Southeast Zrs hablando Z livesya Allahpo bio foys Miss constitutional Nasimy email adnian hainya Khome第一-Raja Khomehal popul ahear kh sheathna off-kheapa janatliz. saク flycar цctions49 ind elementary Χerves性� an employers Hi представ a friend again maybe ever about thaw massive shafihan femmes Surah there. Cut us the hygiene. Booksціки Sunni Mar 술 wa shashin come fresh사 Ble ha ref Econom our land income Dan AB heavy chor sit pudding ha.akihe zil dreaming are b bani humanpper hand Mah opposite. chib word um ald domста.′ embody sh ch as gar hog ha Ben khashi powerful according and khani isisi questoamentos unha Se pier Topper Actually calledak tight ta Sistersatta sana sac initial ha ha.000 hini. Guh school ba. of whether ch adolescents jcutpan. alha, neutralam has earn class CrSome waíveis um Tara. Sean أحسير في سرا و ظله حمل عاقل باله و طاول طاوله دعو ابن يا حبيب جو يا جاب ممنون بالخدمات باقري الشجاع نايم ع صباح الخير يا طير اخو ام يمني وما بيه نكيو دنلكي روح الحنين ويعمشت شديت بار في العالم شبك يا أخو يا بالوضيح ويحلك الحلم هدى فأديت لك محني الظهر والظهر ما خادت منك أثر حسرة الفعى جيد حذرتك ويبطر فعينت دمعتك جا يا حسين خويا ونشف شفتك يا أخو يبلع فكير وقلبك نجاح حالا نظهت وشفتك مثل الغطل يا أخو يا ويل أكلف وشك ما تشفي لا يوهب تش مين طيه يا حي مينال رحمت تعني اتكئ جيت مي ويل قام ويلقها عنيهك ككيه في جسمي عثار بال طلبين بالحيجين وين ها يا خويمه هو لشيطي شي نهر جرى جاي لي يا ويلي تني احسي يا ويلي يا الله في فبي يا الطا vay امي وقعت داري يا زي النبي حيتا صبح ودعت ما ترجع انطاره فبري برو والدميع نهراني الحيدة خبري برو حاو ما قيدة والدميع نهراني الحيدة ويتقيل لخا خبرني للمشرق لما نرحي تجاوبني يا حسين يا حسين تجاوبني يا حسين بارك الله بي دا ولفني احتي <تصفيق> اوج دا ولفني احتي ايجيل حيا الدنيا لا واحد لي لي وصعد يا من الخزين هو ايه ضيا واضح لا ما نريح الليل المشرق يا ليت اتخد اليت ما صراغي وين العين في حثاب وشفت الكفو وين مغطى كلها امان شال صراغي الفاقه باو اعتدار لم انشلت راق الفقر للخمجي باو اعتدار وقدت سي كنا وتنتظر عطشان аш ауд тиржав вне я ахли оу рауитиа рит قادم قادم قادم وممنوع الجيل حي يدي ما بهنيش لو وعد لي اللي وصت يا ام الحزين ويبيع وضيع زمان ريحيت ليل يا ريت اتخذ شوفي الحمى ولا شيت حى لا تما سرقه هو في حته شفتي تشوفه ويم او لمن شلي راقي الفخة للخيمة جيب ويعتذر وقدت كنو تنتظر عطشان مين هاش اعتذر جاوبني يا الله يوفقكم جاوي التمير مين علينا يا زي ما بهمل ويجي اللي جاء مين هو لك لامن يوا فيك الاجل قال يفجا سيعلات صور ميت لك يا زين خير القامل بين عماد لو راس ينطوب راس كساو بوناق حاجه بين عماد لو راسك يصاو بون بحجر أقسمع لي كيف خوتك يا أخو يا إيك طعوانيتي جاوبني يا حسين خادم, خادم ممنون بلا جواب بارك الله فيك الله يوفقكم ان شاء الله واباضني لام ماء ود فت رى السبول ينعينا يا عزيانة بهمك ويقين نجاح مين حول إليك لم في كل أجل فليبك راح تعي على الترب مثلك يا بيت في القامع او بالعماد راصين طوبه راسك ينصبونه بف حاجه او بالعماد يا أقسم كيف خويتك يا أخو يا إيه اقطع قولتك يا حسين أخو يا جاوب بله جواب الله رك الله بله جواب حوز يا بيلعذومي مش ب قوي نوخرتوي طاحت يا بالغير بعد ما اد طاغ ابشاي واقين لما يا ح يترك كذا فوق يا تريكاز فوقي الوجه انا اتنين فوقي الخيبه سال اصبخي فوقي الوجه ما انصف وي عيتاها كن الله هم كده ما أنطفي يا يدها فلاني ليل هم ويل كده يا من جني تفر الضغم يا حلر تألي الوقت يا ولدني يا حسين قول يا قال وزين بين فوق ويلعن دم ومشبوح يا ضن غير بغي ما اغطايه شاي وعاوي لمن يعي بعد سير دمي يتريك اثار فوق وجهنا على أمي الخدين اميل على اصباح امي الحزين ما انصفيه ويا عياتها هلى ان الليل هميل كده يا من تنني سيطر الضعف يا حالي سال للوطن جا وقت المياه سين